سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهل وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر انك من نفعه الذكرى سينذكر من يخشى ويتجنبها ا ل أ ش ق ى الذي يصلى النار الكلرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 ر و ح في ابراهيم وموسى